إن الله مع الذين استحوا الذين هم محقين. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. ويليهم الحسب وأخر حاجة بيفكروا فيها الناس تي. زي ما قال لكم الأخ نتحدث جزا الله خيره. كثير من الناس الزواج بتم بشرط الفيديو ونحن هون قاعد تجينوا مشاكل اجتماعية كثيرة جدا جدا الرجل ما تعرف على المرأة إلا بعد الزواج رسلوا له زي أو زي أي سلعة أرسلت في طرد من بلد إلى آخر طيب تعرفتوا كيف والله جاءوا لي وشاردوا فيديو وكانت بترقص في حفلة وشافوا وعجبتوا بس اختاروا لي ديك ديك لا ما البيجاي البيجاي البيجة, البيجة. كأننا مثلنا أخواننا بهائب أو أغناب يسأل مننا يورو يسيما يرسل وهو طبعا يملك المال يرسلوا عليه بعد شويه يتفاجئوا انه اساسا ما في أي نوع من التآلف ولا التوافق لا في تآلف ثقافي لا ديني احيانا ولا اجتماعي ولذلك تنشأ المشاكل أول ما يبدأ به الإنسان باختيار زوجته ما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي من قضاة المسلمين في أرض فارس أرابعا أن يزوج أحد أبنائه فدعا جاره وكان مجوسيا لكن زي ما قول الحكمة طالت المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها نادى جاره جار مجوسي اعتقد الثيارة مجوسية قال له اني أريد أن أزوج ابني فماذا أختار له قال له لقد كان عظيمنا ملك الفرس يختار من أكثر البيوت غنى يعني ملك فارس لما يجي يزوج بمشي يختار أغنى أسرة يزوج في التوم عندهم أسس انه أنه منعمه نعمه وناشئة في نعمه وعينه مليانه وكلام زيدي ولقد كان قيصر عظيم الروم يختار أكثر رعد جمالا ولقد كان أسلافكم في الجاهلية يختارون أكثر النساء حسنا وقعد يفتش آباؤها صيد من لؤي. حقا وأخوالها تقيف لبيت قبيلة وسرة من قريش وخيلانا من تقيف معنا اصيله أصيلة ما بيهتموا بشكل كثير المهم تكون عندها حسب ونسب ولقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يختار المرأة لدينها فانظر ماذا تختار لبنك كلام واضح أداء الفرس يختار عشان المال. والروم عشان الجمال وعرب الجاهليه عشان الكبيره والرسول صلى الله عليه وسلم يختار على اساس الدين فاظهر بذات الدين تربت يداك ما تجيب ما عندها دين بعدك ما تعرف تربي اولادك ولا تربيه هي وتجي الشكله دائمه في البيت يا اماره المسلسل تكعب ما تفتحي قدام الاولاد تقول لك كعب في عينك ما حضرت زي زمان البيت ما خليها تلبس بالطريقه دي تقوم تقول لي زمان ما قلنا نلبسنا كده سالنا منه انا اسمعهم ويشبهوا ويطلبوا جاي كعب اختلاط وكلام فارغ تقول لهم قل لكم كنتوا كده يبقى يناقش فيها في اسس هي من اساس الحياه ولذلك يا اخوانا المراه المتدينه الأول عارفه حقوق ربنا تبارك وتعالى وعارفه حقوق زوجها جواكت الصلاه هي حتصلي صلي وحتى امر ابنائها بالصلاه زوجها له موجود او غير موجود بتنبه زوجها للوض الصلاة البيت مجرد ما بدأت تقدم في السن بتحكية وتربيه تربية قوية. الأبناء يكفهم عن الرذيلة وتربيهم عن الخضيلة. المشاكل البيعالية منها كل شعب السودان في البيوت كل شعوب العالم ناتج من المرأة يا إخوان. زمان الكلام قالوه في المدرسة ما كنتم. الأم مدرسة إذا أعدمتها أعدمت شعبا طيبا أعرات. لما تكون الأم مهتمة بأمر الدين تدخل في معيشتك. ونص حياتك وجاملات اجتماعية أي واحد مننا الآن قاعد هنا وبيته بوراه معرفة الحاصل فيه والناس طرعت من قبل صرات الجمعة وفي أيام العمل بتطلع من الصباح وتجري راجع المساء وأحيانا بعد العمل يجيك وايد اجتماعي أو غيره تطلع ما بتشوف أولادك يوم ويومين من هو الذي يقوم بهذه التربية المرأة المرأة إذا ما بقت هي جاهزة ومعدة دينيا تضيعت نفسك وضيعت زمنك ولهذا يا أخواننا قضية اختيار المرأة لدينها هي الأساس الأول الذي تقوم عليه الأسرة إذا نظر إليها سرتها معناها بتعرف تقسل زمنها زمن للزوج تهتم بنفسها وبمظهرها وبواجبها تجاه زوجها تجاه زوجها حتى تقوم باعفاف وإحصان هذا الزوج وإذا أمرها اطاعته لأنه يا أخواننا في السودان متخلفات حقيقة انت بإيجاي قاعد بتعمل لك في محاضرة في جماعه بيجوا يجوه قولوا قلت سرجع قبل ما يخد سرجع وأول حاجة أردباكي رسلين للمؤيا قلتهم يخد في جنو برامج حتى اللي قلت لك برامج يتمين خبر هل نستعمره لكن إذا كانت المرأة ذات دين علمت حق الله تعالى بهذا الزوج وعلمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا أهداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها تعلم أن طاعة الزوج هي طاعة لله عز وجل تعلم أن هذا الزوج بالنسبة لها جنتها أو نارها إذا علمت هذه الحقائق وهذه الأسس ما تلتفت لكلام النساء المتخلفات اللي يقعدوا عشان يخلفوا على بيت كنت سالك قبل ما يخذ سلك ولما يرسلك لحاجه تاقلم ولما يقول ليك امرك إذا من يسوع ما ادمرك ليه طوالي في وصايا اخوانا قاعدين يشتغلوا بها جوا ولذلك اخوانا الاساس لمعالجه هذه الافات هو الدين اذا امرها اطاعته وبالذات اخوانا في طاعه في جار معين حساس اذا طلب منها الرجل حقه الشرعي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دع الرجل وأده لحاجته فلتأكه وإن كانت على التنوخ يعني ولع الفرن وخذت فيه حاجة جوا حتحصل لا حيحصل لشنوم في منه إذا جتم تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تأتي للرجل لحاجته ولو كانت على التنوخ وإذا أمرها اطاعته وإذا غاب عنها حفظته بجنون في, في نفسها وماله النساء طبعاً يهون عدوات المالة وانت لما انت حاولت تكون لنقل ثلاثة عشان تصلح لهم الوضع الجماعة بحرشوها بقول ما تخلي قروشه تزيد لو زادت هيعرس فيك عشان كذا طوالي انت مجرد ما ظهرت لك نعمة طوالي تظهر قنوط صرف جديدة إذا كانت قنوعة ومسكينة بتهجابعة شويه ظهرت منها طبائع جديدة ما منها هي لكن المجتمع بياثر عليها أما المرأة ذات الدين فتعلم أن, لها ان لله عز وجل حقا في مال الزوج اذا غاب عنها حدثته في, في اثنين في نفسها وماله يا اخوانه الناس في حاجات مهمه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكلم امراه الا باذن زوجها لا تكلم مع امراه متزوجه زوجة يكون عارف علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما زال كانوا كرام واطهار زوجته جاء الصحابي الجليل عمر بن العاص حديث في مسند أحمد يريد أن يحادثها في بعض الشأن دار مع معه جستاذا علينا ويطالب علينا ويطالب قال له سبحان الله تكلم معها حديث سيحة الجامع قال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكلم امرأة إلا بإذن زوجها محافظ على البيوت يا أخواننا الإسلام حافظ على هذه البيوت الاختلاط عرام الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام. الدخول على النساء حرام. سفر المرأة بغير محرم حرام. مصافحة المرأة الأجنبية حرام. الوسائل كلها لماذا حرام؟ النظر إلى المرأة الأجنبية حرام. ليه؟ لأن ربنا قال لا تقربوا الزنا ما قالت إنه ما تقرب ما بيحصل كلوا كده ما بيحصل. لكن بخطوات تبعوا خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يقود الإنسان خطوة خطوة ولذلك المرأة الصالحة تعلم أن المسار أو الطريق الذي يتفتح أمامها هو طريق من طرق الشيطان الشاعر الجاهلي الشنفر الأزدي يتكلم عن زوجته ليه أنا معاه في الإسلام في الجاهلية الشنفر هلت قبل الإسلام لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت كلام ده هو أنه وين قال مغطية وشها وما بقى على الهوطة تع وشها عمد ان وشها يغى لقد أعجبتني لا سقوط انقناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت كأن لها في الأرض نسي أن تقصه على أمنها وإن تكلمك تبلتي يعني شوف قال زي الرائحة لا حاجة في الوقت تمشي همداً كذا زي الرائحة مننا حاجة لتفتش فيها وإذا تكلمت مع الرجل اختصرت وأوجزت وفي بعض الشروح تلعثمت لأنها ما متعودة على الكلام تبيت بعيد الليل تهدي غبوقها لجاراتها إذا الهدية قلت كريمة متصدقة تدي الطعام للجيران اميمه لا يخزن ثاها حليلها إذا ذكر النسوان عفت وجلت يعني سيرة لا تخزي زوجها إذا غاب عنها شنو؟ حفظته وميمة لا يخزي نثاها حليلها سيرة سمعة لا تخزي زوجها ولا تخزيه إذا ذكر النسوان عفت وجلتي فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جنة يعني جمعت جمال الخلق مع جمال الخلق إذا نظر إليها سرته كذلك الرجال كانوا يتعاملون مع النساء بالعفة ومكالم الأخلاق الخنساء الجاهليه تصف أخاه صخرا لما في ابتة إسلام يا اخواننا وإن صخرا لحامينا وسيدنا وإن صخرا إذا جاعوا لنحار وإن صخرا لمقدام إذا ركب وإن صخرا إذا نشتوا لعقار وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار حمال ألوية شهاد أنبية هباط أودية للجيش جرار لم تره جارة يسعى بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار شوفوا الكلام دائما لم تره جارة يسعى بساحتها ما بتحاوم بينا وسط البيوت دار ليلة مولو وقطن طعم وكلام فارق زي لم تره جارة يسعى بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار عبد الملك بن مروان ما كان في مناهي تعليمية المنهج يضع الاستاذ واحيانا ناس البيت يضع المنهج والفقراء تعبانين في الخلوة بس عبد الملك نادى المعلم بتاع اولاده قال له اذا رويتهم شعرا فروهم مثل قول العجير السلوله شعر هادف قال له تغشروا علموا شعر هادف يبين الجار حين يبين عني ولم تانس الي كلاب جار الكلاب يخلوهم في محل النسوان عند العرب حجا حسن النسوان والزولة الدقال وخراج على النساء عندنا في السودان بيسموه تالتين ياهوانا يا مش كده في عينا زي دي. في المناسبات تقوم قاعد محل النساء. قادتي بمبروا معاين والله ملاحق طاعم وحل ديك دي حلوة وصوتي الحل ديك مش في العين الخيبانة دي. عبد الملك بنوروان قال ليه وشنو إذا رويتهم شعرا فروهم مثل قول العجير السلولي يبين الجار حين يبين عني ولم تأنس إليك لا بجاري وتضع نجارتي من جنب بيتي ولم تستر بستر من جداري وتأمن أنه طالع حين آتي عليها وهي واطعة الخمال كذلك هجو آبائي قديما توارثه النجار على النجار يعني قال سنو الجارة التي تسكن جنبه قال حيطة جنبه ما بتعمل لأنه عرفه عينه ساكت ما بوديها على إجهات الفضل لأنه يتنصص على مساح الجيران المجتمع تغير ولذلك الناس يحرصوا على بيوتهم يخوانا تحت حيثة مهمة جدا لأننا نبيها عليها فسن الظن لا يعني الغفلة والحذر لا يعني سوء الظن يعني الإنسان المؤمن يكون متوازن ما تكون إنسان غافل مغفل عرضك يضيع بسبب الإهمال بسبب فسن الظن سايد عن اللازم وما تكون إنسان مريض متشكك تضيق على الناس حياتهم بسبب فترة الهواجس والظنون. رسول صلى الله عليه وسلم يقولنا من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله أما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة عند الريبه شفت المرة تلائمت في الكلام ولت زينة أكثر من اللازم في حتى ممكن الرجال يشوفها تثبتها في حدها لأنها بك تكثر من اللازم الوضع طبيعي خلية طبيعيه أحد الشعراء يحكي حوارا دار بينه وبين ابنه ولد الصغير ساقه الحديقة قال ولدي يزور حديقه الحيوان ويعود يحكي لي بوصف عياني ويقول يا أبتي رايت مشاهدا تدع الحليم هناك كالحيران اني رايت الذئب يظهر بطشه في نعجه منهدة الاركان ورايت ديكا مدخرا شبعا ولم يرمي الفتاة لجاره الجوعان ورايت قردا فاسقا مترصصا يرمو إلى أنثى لدى الجيران ورأيت للحرباء ألف عباءة لتبدل الأحداث والأزمان والثعلق المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزود والإيمان فصرخت أقصر يا ولا تزد وصفا فتلك حديقة الإنسان أعوذ الحزابكم أعوذ على بيوتكم عجب بناتكم وألزموا الناس بطاعة الله عز وجل وعلمون الدين وأنا رسل حجابا أعمل لكم دروس للنساء ذلك هل يتعلموا دينهم، فقههم في الدين هل يوم كتاب الله بصورة صحيحة أنشروا بينهم الحجاب فكرة الحجاب والله عز وجل الموفق أتمنى لهذا الزواج أن يكون زواجا مباركا فطلع شفكم مالدى سؤال <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم. <تصفيق> ال... ال... يسأل عن المرأة الولاجة نعم يسأل عن المرأة الولاجة الخراجة طبعا يا من صفات النساء التي جاءت في كتاب الله عز وجل وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرجا جاهلية الأولى فربنا أمر المرأة بالقرار في البيت ورسول صلى الله عليه يقول أقرب ما تكون المرأة من ربها في قعر بيتها أو في, في ظلمة بيتها وصلاة المرأة في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد لا رسول وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها ده كل شنا حفاظا على المرأة في ناس قالوا كالتماء النفس ما تكتن نفس يا أخوان ده استقرار نفسي للمرأة والحاجة اللي احنا الآن بنا بعولها دي وده ديننا وده أصلا أنا قلت كلام لبعض الأوروبيات واحدة فرنسية مما خلاص وصلت 18 سنة الأول لهم يقول لا يا فعندنا مع معاقي شغالة تنشي تشتغلي تصرفي على نفسك تسكن مع شاب تسكن مع سكران تنشي تسكن بداخلية وبعد ذلك باقي حياتك كلها هتكون بتنفق على نفسها مجرد ما عجزت في دار العجز والمسنين سمعت بأن المرأة في الشرق تحفظ وتحجب وتصان وينفق عليها وعلى أبنائها وتقوم بوظيفة التربية داخل البيت في جو هادي فقالت أرسلوني إلى الشرق ستة أشهر ودعوني بعد ذلك ماشي بس ستة أشهر أعيش حياة زي هذه تتمنى لأن أعيش حياتها كلها زي الراجل واحدة أمريكية سمعت في الحياة الشرقية قالت دعوني أعيش هذه الحياة وأطلقوا علي الناس بس خلوا ما يعيشهم هادئة كده جوا البيت والراجل يمشي يشتغل والبيت حافظ لي وحرس الأولاد وربيهم وحافظ عليهم واصنع الطعام بعد بعد عيش الحياة دي فترة قالت تدوني طيقة تاني ماذا لا حاجة في الدنيا ولذلك يا هاي يزول كايس الحاجة العين غيره للمصيبة نحن ذالين الانفتاح والحياة الغربية وهم ذالين من نحن ننظم حياة الأسرة واحد منا بتكلم عن بر الوالدين قال ولده بار بار كيف قال في رأس السنة بيجماري قدام الملجأ الملجأ بتاع المسنين ويطلع الطاقير بتاعته من العربية بيعمل لأبوه كده وبيمشي مرة في السنة ده البير بتاعه أيوة نحن أهواننا جراج لعمر الخطاب. بيشيله ويطلعها برن المدينة عشان تمشي العراء تقضي حاجته يجيبها راجعة قال يا أمير المؤمنين إن أمي بلغت مبلغا لا, تغ... لا تقضي حاجتها إلا على ظهري فقال عمر رضي الله عنه قد فعلت بك ذلك وهي ترجو حياتك وأنت تفعل بها هذا وترجو موتها شوفوا يا اخوانا القيم اللي عندنا نحن ويجب أن نحافظ عليها لا حنحافظ عليها إلا بالعودة إلى الدين الإمام مالك رحمه الله يقول إن الله إنا قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به اولها ولذلك دعوة إلى العودة الصادقة إلى دين الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يردنا وياكم جميعا ردا جميلا إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ونسأل الله الذي لا تضيع الحمد لله بالعالمين والصلاه والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزا الله خيرا الدكتور طارق يسع على هذه الكلمات ومن قبله الشيخ أحمد جابو فقد عطروا هذه الأوقات بطاعة الله تعالى وبالذكر قال أحد الصالحين يريد أن يختبر امرأة واحد من الصالحين من سبق أراد أن يختبر المرأة هل تصلح له زوجة أو لا فقال لها أنا سيء الخلق أنا أخلاقي زفت أنا سيء سيء الأخلاق ماذا قالت له قالت له أسوأ منك خلقا من أحوجك إلى أن تكون سيء الخلق قال لي أنا سيء الأخلاق لله الاسوا منك هي قالت له كذا الاسوا منك البيحوجك يخليك تدخل من طورك وتكون سيئة الخلق فعرف انها امراه صالحه فتزوجها وعكس هذا اوصت امراه ابنتها كما استمعت في الكلام في اثناء الكلام في نفس المعنى قالت لابنتها توصيها بوصيه ماكره قالت إذا دخل عليك زوجك الاختبار بتاع الزوج تبرع 20 شو كان قالت لها فخلعي سنان روحه ها اكو مكون من الاسنان والزج في اخره قال لها قالت لها اخلعي الزج جرحه حديد الره انسكت ما قال حاجة فخلعي سنان روحه اخلعي الحربه اللي فوق فان سكت فقطع اللحم على ترسه على الدرع بتاعه يجيب اللحم وقطعه لو سكت ما قال حاجة فضع الاكافه على ظهره فإنما هو حمار ها؟ لو رضى أن كل مرة تعمل له حاجة ويرضى ده حمارك بس خطي البردعه وشيت وركب وهذه وصية يعني لا ينبغي أن توصي بها لمرأة ابنتها وهي تدخل لأن هذه الحياة, الحياة حياة زوجية حياة منتدة طويلة ليست حياة ساعات وحياة الأيام والشهور والسنين تحتاج إلى مقاوعة لأنه اثنين مو فيه اثنين نمسا لما بعث أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل من اليمن قال لهما تطاوعا ولا تختلفا الناس لو ثلاثه يأمر احدهم الناس يسفر في سفر ثلاثة ثلاثه واحد يكون الامير لانه هو الذي يرجح بالاراء لكن لو يبقوا اثنين ما في واحد يرجح واحد قال نمشي يمين واحد قال نمشي شمال اي ويفترقوا ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا تختلفا يعني واحد يقدم تنازل فسفينة الزواج فيها هذا الأمر فإذا لم يتطاوع الرجل والمرأة فإن السفينة ستقف في مستصف البحر وربما غرقت هذه السفينة إذا تنازعا في السير كل يريد ان يسير إلى اتجاه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواج مبارك ونسأله سبحانه وتعالى أن يسر الزواج بكل راغب له. وعلا في بعض المشايخ الان يحضرون الينا الشيخ كمال الدين الزنادي. على في الطريق. الشيخ ابراهيم مرغني. حتى يصل الينا. نسمع المجلة شعر. طيب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه وشرعه إلى يوم الدين والدين نهني العوسين والزوجين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير والحديث عن المرأة الصالحة وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وتنقح المرأة لأربعين بمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فصل الادنين تربت يداك رجل من السلف وهو سعيد بن مسيد وفي طالب من طلابه فغده اياما ما حضر معه مجلس الذكر ولا مجلس العلم فلما بعد أيام حضر إليه قال له ما الذي منعك عنا ليت ماجد حدثت الجلسه معانا أو ليك أيام في مجلس العلم قاله توفى الزوجتي فانشغلت بها قال له هل ازوجك امرأة غيرها قال يرحمك الله ومن يزوجني ولا املك إلا درهمين أو سلاس قال إن شئت تبعا فحمد الله وأسنى عليه وزوجني ابنته على درهمين ولما دخل الليل إذا بالباب يقرع، فقلت من فقال سعيد قال فعلمت أنه ابن المسيد فقال له رأيتك رجل عازبا وكرهت أن تبيت الليل وحدك وهذه زوجتك المرأة زاد دين خلق وابن رجل عالم دخل عليها وفي ليلة عرسها الأولى ساعة من صباحا تورث من النوم قالت يا سعد يا سعد قام مخلع ما بكي قالت لي يا إن ان الصالحين قد ولد وزائغ لم يبلغنا وتتصرنا نومكم في الغبور طويله وقم نصلي سويا لي يا صلى وذكر الله عز وجل واخترب منها قالت لي على رجسك اصبر كان من اهلي من هو حق منك كبيه انا ما اتكلمت قطوعه زائد انا عندي من اهلي أنا كف منك بي ولك من أهلك ما هو كفء لك مني ولكن إذا غدر الله أمرا كان مفعولا ولغسرت زوجة لك وأمرنا الله عز وجل بطاعتك فبين لي ما تحب من الطعام فأصنع وعما تكره فأكره وبين لي أهل الخير أصلهم ويدخلون علي وبين لي أهل السوء لا يدخلون داري ولا أسهم اليهم لما انتهى المطاف قال رحم الله محمد عبد الرحمن عشت مع عشرين سنة في بيت واحد وتحت سقف واحد وما اختلفت معها إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما بعد ما خلاص أصبح الصباح لم لم يكن رضيس ماش قالت لي إلى أين قال لي لي سعد أحضر الدرس قالت لي أجلس فإن درس أبي عندي فصارت شيخته وصارت تلميذها المرة الصالحة لانه يا اخوان المسألة فيها تربية وفيها أولاد فإن تلما تخرج من البيت تترك المرأة الصالحة التي تقوم بهذه الدورة الكبير سأرين الله سبحانه وتعالى أن يجعل زواجهما زواجا طيبا مباركا وفي أبيات جميلة للشيخ الصويلح في رسالة بسميها صوت الشيخ من تبال زواج إسلامنا زواج إسلامي خالص ما فيهم إشكال بنضربه المسل لنحيي للأجيال كان سكوش وغمها في الإسبام وأبطل الكوفير سمة الكفار صار حرم المرأة وكساها جمال بسونا عفاف لم ينظروها رجال عداجة من أوروبا يتنهي كالأستار وتجع من عروض نعود الأنظار أنصى الضوش بحاجة عبد والفجار والنغم والأوتار عداجة من أوروبا يتنهي كالأستار وتجع من عروض نعود الأنظار أنظر الحرش عبدالنرم والفجار كم لأليهم من فساد زمار وكم حفظ المجون انتهك الأسهار إذا اللي منقسم تلعب الخلخال والطبال انهمت في الطبلة والخلخال واختلت الجميع حابل مع حبال وانتهكت الفضيلة وفرغ دينا وليس هناك خلاص غير سنة المختار كي الإسلام حبيه هذا العار بدل الجاز يزنك فيه بإجلال في عند لكم نصيحة يا صغار وكبار أو عرائي ما تدوها ستة دار. القصيرة طويلة أكتب بهذا القدر من الحديث سائر الله عز وجل لكم حياة زوجية كريمة بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وصلى على محمد وعلى آله وصحبه